وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى وَنُورًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَآتَيْنَا مُوسَى الْأَنْبِيَاءَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ اِكَانَ قَوْمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومؤمناً عليه فاحكم بينهم فاحكم بينهم تَبَيِّنُهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ وَاحِدٌ وَلَا كُن لِّيَذُلُّ وَقُمْ إِمَّا أَتَى قُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ يسجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَأَنزِلْ كُنْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَنكُ بِمِحْذَرُهُمْ وَاحْذَرُومْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيَّ فَإِنْ تَنَوَّلَ وَفَعَلَ لَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِ وَإِنْ كَثيرا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَنفَاحُ كَمَ الْجَاهِلِيَّاتِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ